لتعا عدَدَ السِنين للتعَ دَدَ السِنين وَحسابِ ماَا خَلَق الله ذلككَ إِلَّا بِالحََّّ يُفَصلآيات لقَْن لَ إِ فختنَا في اختلاف الليلِ وَه وَماَا خَلَق الله في السماواتِ وَأَ في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن أَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانٍ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا 129. وانشفنا عنه ضرة مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 110. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاء رسلهم بالبينات وما وَمَا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا لا يرجون لقاء ان هذا قال الذين لا يرجون لقاء ان اتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا صَيِّرُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ الله اللَّهُ مَا تَلَوْتُمُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ من فَإِن كَذَّبَ بِآيَاتِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ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 الرَّبِّ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً يُرْكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, طيبة فَرِيحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ, جاءتها ريح عاصف وظنوا أنهم محيط به إن دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ السناء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حثا اذا اخذت حتى اذا اخذت ارض زخرفها والزينات والزينات وظن اهلها انهم قادرون أن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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها جزاء سيئات بمثلها وترحقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 ان ايانا تعبد فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كننا ان كننا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبنو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السماء وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يملك, أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَمَنْ يُخْرِجُ الحي من الميت, ويخرج الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الظَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ قُلْ إِنَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أن يُتَّبَعَ أَمَّ الَّذِي لَا يَهْدِي أَمَّ الَّذِي فما لكُ كَفَتَحق وَماَا يَتَّ بِع كْأكثرَرهُم إِاظَنَّ إِ الظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئ إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَصَانُ وَمَا كانَان هذا القرآن أَن يُفَْراَام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 بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَنِ مَا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يؤمن بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ ابوك فقل لي عملي ولكم عملكم انت بريئون مما اعمل وانا بريء وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك اف تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقولون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 جنون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما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 109. فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله, الله أذن لكم أم على الله تفترون 110. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الله ولكن اكثر ولكن لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منهم من قران ولا تعملون من عمل الا كن عليكم شهودا اذت في ظن فيه وما يعزب عن ربك من والذره في الارض ولا في السماء ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اكبر إلا في كتاب مبين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 116. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 117. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ اجلتم فاجمع امركم فاجمع امركم واشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قدو الي ولا ت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 وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا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 سِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَنِ الكبرياء في الارض وما نحن لكما وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ادعوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحره قال لهم موسى ألقوا ما انتم ال وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرن المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قومه مَلَئَهُمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ سَيَقُولُ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا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 مَا بِمِصْرَ بَيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّ 129. وإنك آتيت فرعون وملأه, وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا وَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ, فأتبعهم فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى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 عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسراعيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم لَدَكَ يَفْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا مِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ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 119. وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 110. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن 119. ويؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون 110. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم خَلَوْنَ مِنْ قُبُورِهِمْ قُلْ فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَطًّا عَلَيْنَا نُنْجِي مُؤْمِنِي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 Quan هو ص